نفس وما سواها فألهمها فدورها وتقواها قد أفلع من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ بعت أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذم دم عليهم ربهم بذنبهم فسوها ولا خوف <تصفيق>